ساد العراق خالد بن الوليد ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس انا لها محب او أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو إن تفر أو متئد إذا شئت شهيجا فحديد المرط قد فل الحديدا فأجر الأرض قال ابن الوليد اشجاع فانت اشجع من ليث غضنفر يدود عن اشبالي لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربه سيف او طعنه رمح او رميه سهم ان روح ابي سليمان وريحانه ليوجداني دائما وابدا حيث تصحل الخيل وتلمع الاسن وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عينا حوراء عينا جميلة حسنا بكر عدرا لم يطمثها إنس قبله ولا جاد فديتك روحا تراءت ضيا تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحليق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة شهدا له في الجنان أحقا رحلنا وزال العنا أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خل رياح الجفا أحقا سألقى حوار الخلود Fyutrebni lachnها بالغنى Yeltef ghusni على ghusnها Fyuriق zهر الهوى والهنى Fطlت بثار كدر دَرِ الْمَسَا وَضَمَّت فُؤَادِي وَقَالَتْ بِدَمْعٍ لَقَدْ قَلَعَ عَهْدُ انْتِظَارِ اللِّقَاءِ وَجَفَّتْ يَنَابِيعُنَا لَنْفَتًا فَإِنَّ لِفَيْضِ لا ضمة تريح الفؤاد وتجل العنى مرضت وما بي من علة فشوق يدائي وأنت الدورا ربا لأجليك في الخدر دهرا لو لؤت حف هل كبرياء تضرع ما صدري يا شوقا اليك وما زلت اتو مشوقي حياه واطلب مسعي في رصاص رشاش ابي زمجر واطلب مسعي في رصاص رشاش ابي زمجر واطلب مسعي في رصاص رشاش ابي زمجر واطلب مسعي في رصاص رشاش وامضي الى شهاده لا تخشى قابودا شقي وامضي الى نيل شهاده شقي إلى حنين الحنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين لك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين إلى حنين الحنين القلب في شغف وشوق قلب إلى الغر الميامين فكالجهاد حالات لا نظير الأهاد إن الجهاد لمن أسمى القرابين صوت الرصاص به لحن يؤانسنا والنفس تلفه من أحلى الألاحين بيع مع الله لا بخص بصفته فالنفس بعه وذر بيع الدكاكين ايدي الطوات وانصار الشياطين من صير الكفر اقوابا مفتحة وشيع الدل عنا دون تهبين لا على ارض بها عبقات ايدي الطوات وانصار الشياطين وشيع الدين عنا دون تأبين لم نشم الأخي نصرا لأمتنا من يخرج النس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا قيني سيفا انت صاحبه واطلب رقاب العدام غير ماليني ايلا ما نصرى او قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجي